وَمِنْ آياتاتِهِ أَن تَكُمَ السَّم الأأَُّ بِأَمه وَن آأَن تَكمَ السَّم وَالأَْضُ بِأَمهثَُّ الأرض إِذَا أَتُمْ تَخْرجُون دعاكم دعوة من الأرض اذا انتم تخورون وله من في السماوات والارض وله من في السماوات والارض كل له قانصون وَهُوََّ يَ ببدَاءُ الْ الخَلقَةُمَّ يُيذُ وَهُوَ الذي يَبدَاءُ الْ الخَقَةَُّ يذُ وَهُو وَأَهُوَ وَعَلَ وَلَهُ المَتَلُ الأأَعللَ فيِي السَّمواتِ وَالأَرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من انفسكم ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء في رَجَعُونَ إِلَيْكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ هَلْ لَكُمْ مما ملكت مِّنَ الْمُلْكِ أَيٌّ نَّقُم مِّن شُرَكَائِكُم فيه إِلَيْكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ, فأنتم فيه سواء اخافونهم كخيفتكم ان انفسكم فان اتقوهم كخيفتكم ان انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعتلون بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِ مَن أَضَلَّ اللَّهُ فَمَن نال سيدين وما لهم من ناصرين فاقيم وجهك للدين حنيف فاقيم وجهك للدين حنيف فطره الله الذي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا مِنَ الَّذِينَ دينهم وكانوا كل حزب بما لديهم فرحون او يا بما لديهم فرحون